يا نسي وادي دنا من بدر في سنيد لوحدي افكر فيك واستنى في ضعيني اصبر الآن اولهل الوقت حتى ن بنوراي. دل عذاب رضا دل هوان مكتوب للفؤاد وياه إن رضي المحب دل عذاب رضا دل هوان مكتوب للفؤاد وياه كما وعيدي خلفتي للميعاتي اللي نفى كما وعيدي الورد راح يتبال وانا اللي فاط بيدي هو الشمع راح ينطفي وابكي ليل يا المحب يا بولي ات حيدو يا صال گی يا حبيبي Thank